طبيعة المنهج القرآني جل القرآن المكين ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما كاملة يحدثه فيها عن قضيه واحدة قضية واحدة لا تتغير ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر ذلك الاسلوب القرآني تجعوها في كل عرض جديدة حتى لك أنما تفرقها للمرة الأولى لقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسية الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة لقد كان يخاطب بهذه الحقيقة الانسان الانسان بما أنه انسان وفي هذا المجال يستل الانسان العربي في ذلك الزمان والانسان العربي في كل زمان كما يست الانسان العربي وكل انسان في ذلك الزمان وفي كل زمان انها قضيه الانسان التي لا تتغير لانها قضيه وجوده في هذا الكون وقضية مصير قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحياء وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء وهي قضية لا تتغير لأنها قضية الوجود والإنسان لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله كان يقول له من هو ومن أين جاء ولماذا جاء ولاين يذهب في نهاية المطاف من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك؟ وكان يقول له ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه والذي يحس أن وراءه غيبا يستشرفه ولا يراه من أنشأ هذا الوجود المليئ بالأسرار من ذا الذي يدبره من ذا يحوره ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه وكان يقول له كذلك كيف يتعامل مع خالق هذا الكون ومع الكون ايضا كما يبين له كيف يتعامل العباد مع العباد وكانت هذه هي القضيه الكبرى التي يقوم عليها وجود الإنسان وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالي الأزمان وهكذا انفضت 13 عاما كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى القضية التي ليس وراءها سيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان وأنها استقرت استقرارا متينا ثابتا في قموض العصبة المختارة من بني الإنسان التي قدر الله أن يقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين وأصحاب الدعوة إلى دين الله وإلى القامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في وقع الحياة خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة ظاهرة تفضل القرآن المكي خلال 13 عاما لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوجها ولا شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليها والتشريعات التي تحكم المجتمع المثل الذي يعتنقها لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى لها الدعوة منذ اليوم الأول للرسالة وان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى خطواته في الدعوة لدعوة الناس أن يشهدوا ان لا اله الا الله وان يمضي في بعدته يعرف الناس بربهم الحق ويعبدهم له دون سواه ولم تكن هذه في ظاهر الامر وفي نظره العقل البشري المحدود هي ايسر السبل الى قلوب العرب فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى اله ومعنى لا اله الا الله وكانوا يعرفون أن الألوهية تعني حاكمية العليا وكانوا يعرفون أن توحيد الالوهيه وإفراد الله سبحانه بها معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام ورده كله إلى الله السلطان على الضمائر السلطان على الشعائر السلطان على واقعيات الحياة والسلطان في المال والسلطان في القضاء والسلطان في الأرواح والأبدان كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاقتصاد وفروض على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله ولم يكن يغيب عن العرب وهم يعرفون لغتهم جيدا ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة لا إله إلا الله ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانهم ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة أو هذه الثورة ذلك الاستقبال العنيف وحاربوها هذه الحرب التي يعرفها الخاص والعام فما كانت هذه مختة البدء في هذه الدعوة ولمقتدت شكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وأخفض بلاد العرب وأغناها ليس في أيد العرب إنما في أيدي غيرهم من الأجناد بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم يحكمها أمراء عرب من قبل الرومان فبلاد الومن كلها في الجلود خاضعه للفرس يحكمها أمراء عرب من قبل الفرس وليست في أود العرب إلا الحجاز وتهامه ومذ وما إليها من الصحارى القاحلة التي تتناثر فيها الواحات القفطة هنا وهنا وربما قيل انه كان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود وارتدوا حكمه منذ خمسة عشر عام قبل الرسالة والذي هو في من بني هاشم أعلى قريش النسبة إنه كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية فالتوجد تجميع قبائل العرب التي أكلتها الثارات ومزقتها النزاعات لتوجيهها نجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الأنبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والطرس في الجنوب وإعلاء راية العربية والعروبة وإنشاء وحدة قومية في كل أرجاء الجزيرة واجب ضروري فربما قل إنه لو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة لا له العرب قاطبة بدلاً من أن يعاني 13 عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة وربما قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خليقا لأن يستجيب له العرب هذه الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والفيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقيه، أن يستخدم هذا كله بأقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها في تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه البشري ولكن الله سبحانه وهو العليم الحكيم لم يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء لماذا؟ إن الله سبحانه لا يريد أن يعنيت رسوله والمؤمنين معه إنما هو سبحانه يعلم أن ليس هذا هو الطريق ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي إلى يد طاغوت عربي فالطاغوت كله طاغوت إن الأرض لله ويجب أن تخلص لله ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها رايه لا إله إلا الله وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسي إلى طاغوت عربي فالطاغوت كله طاغوت إن الناس عبيد لله وحده ولا يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع رايه لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته لا حاكميه إلا الله ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على أحد لأن السلطان كله لله ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الاجناس والألوان تحت راية الله وهذا هو الطريق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثراء والعدالة قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها وقسرة كثيرة لا تملك إلا السبب والجوع والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة وجماهير كثيرة. ضائعة من المال والمجد جميعا وربما قيل إنه كان في محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفعها راية اجتماعيه وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء وربما قيل إنه لو دعا يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة لم قسم المجتمع العربي فالقل الكسرة الغالبة مع الدعوة الجديدة في وجه غيان المال والصرف والجاء والقلة القليلة مع هذه الموروثات بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه لا إله إلا الله التي لم يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفداد من الناس وربما قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خليقا بعد أن تستجيب له القسر وتوليه قيادها فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في اقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه وفي تعبيب الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم في سلطانه البشري. ولكن الله سبحانه وهو العليم الحكيم لم يوجه هذا التوجيه لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا ليس هو الطريق كان يعلم أن العداله الاجتماعيه لا بد ان تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الامر كله لله ويقبل عن رضا وعن طواعيه ما يقضي به الله من عدالة التوزيع ومن تكافل الجميع ويستقر معه في قلب الآخر والمعقود منه سواء أنه ينفذ نظاما شرعه الله فيرجو على الطاعه فيه الخير والحسنة في الدنيا والآخرة سواء فلا تمتلئ قلوبا بالطمع ولا تمتلئ قلوبا بالحق ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب ولا تفسد القلوب كلها وتختلط الأرواح كما يقع في الأوضاع التي تقوم على غير لا إله إلا الله وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية الدرس الأسلي في جوانب منه شتى إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل القامه البدوية كانت ظالم فاشيا في المجتمع تعبر عنه حكمة الشاعر بهير بن أبي سلمة ومن لم يدد عن خوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلمنا فيظلم ويعبر عنه القول المتعارف في الجاهلية انطر أخاك بالما أو مظلوما وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي بجملتك، كالذي يقوله ترف ابن العبد فلولا ثلاث من من عيشة الفتاة. وجدك لم احفل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربة كميه متى ما تعلب الماء تزبدي وما زال شراب الخمور ولذتي وبذل وانفاقي طريشي وتالدي إلى أن تحامتني العسيره كلها وافردت إفراد البعير المعبد، وكانت الدعارة في صور شدة من معالم هذا المجتمع شانه شأن كل مجتمع جاهلي قديم أو حديث كالذي روته عائشه رضي الله عنها إن النكاحة الجاهليه كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكثها والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمطها ارسلوا إلى فلان فاستبعوا منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحد وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح للصبع ونكاح آخر يجتمع الروف ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع عملاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد وردت فهو ابنك يا قلام يسمي من احبت بسمك فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل والنكاح الرابع استمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنعوا ممن جاءها وهن البغايا كن ينفذن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهم فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافه ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالقاطه ودعي ابنه لا ينتمع عن ذلك وربما قيل انه كان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ان يعلنها دعوة اصلاحية تتناول تقويم الاخلاق وتطهير المجتمع وتزكية النفوس وربما قيل انه صلى الله عليه وسلم كان واجبا وقتها كما يجد كل مصلح اخلاقي في اية ديئة نفوسا طيبة يؤذيها هذا الدمس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهر وربما قال قائل إنه لو صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لاستجابت له في أول الأمر جمهرة طالحة فتتحوا أخلاقها وتزكو أرواحها فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها بدلا من أن تثير دعوة لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول طرف ولكن الله سبحانه كان يعلم أن ليس هذا هو الطريق كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من عقيده تضع الموازين وتقرر القيم كما تقرر السلطه التي تستند إليها هذه الموازين والقيم والجزاء الذي تملكه هذه الصفة وتوقعه على الملتجنين والمطالفين وإنه قبل تقرير هذه العقيدة وتحضير هذه السلطة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط وبلا سلطان وبلا جزاء فلما تقررت العقيدة بعد الجهد الشاق وتقررت الصفة التي ارتكنوا إليها هذه العقيدة لما عرف الناس ربهم وعبدوه وحده لما تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء لما تقررت في القلوب لا إله إلا الله فمع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون فتهرت الأرض من الرومان والفرس لا ليتقرر فيها سلطان العرب ولكن ليتقرر فيها سلطان الله لقد تطهرت من سلطان الطاغوت كله رومانيا وطارسيا وعربيا على السواء وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته وقام النظام الاسلامي يعدل بعدل الله بميزان الله ويرفع راية العدالة الاجتماعيه باسم الله وحده ويسميها رايه الاسلام لا يقرب اليها اثما اخر ويكتب عليها لا إله إلا الله وتطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والارواح دون أن يحتاج الأمر حتى للحضور والتعذير التي شرعها الله إلا في الندرة النادره لأن الرقابة قامت هناك في الضمائر ولأن الطمع في رضا الله وثوابه والحياة والخوف من غضبه وعقابه قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبة وارتفعت البشرية في نظامها وفي أخلاقها وفي حياتها كلها إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قصر والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحدا لا يدخل فيه الغلب والسلطان ولا حتى لهذا الدين على أيديهم وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا وعدا واحدا هو الجنة هذا كل ما وعدوه على الجهاد المبني والابتلاء الشاق والمبني في الدعوة ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان في كل زمان وفي كل مكان وهو لا إله إلا الله فلما أن ابتلاهم الله فصبروا فلما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم فلما أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض كائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو الانتصار انتصار هذه الدعوة على أيديهم وقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجد ولا قوم ولا اعتزاز بوطن ولا أرض ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت لما أن علم الله منهم ذلك كله علم أنهم قد أصحوا إذا أمناء على هذه الأمانة الكبرى أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكميه في القلوب والضمائر وفي السلوك والشعائر وفي الأرواح والأموال وفي الأوضاع والأحوال وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها وعلى عبد الله يقيمونه دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا لجنسهم إنما يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه ولشريعته لأنهم يعلمون أنه من الله وهو الذي آتاهم إياه ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع إلا أن تبدا الدعوه ذلك البدء وإلا أن ترفع الدعوة هذه الرايه وحدها رايت لا إله إلا الله ولا ترفع معها سواها فإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسر في حقيقته وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومية او دعوة اجتماعية او دعوة اخلاقية او رفعت اي شعار الى جانب شعاره الواحد لا اله الا الله ذلك شأن القرآن المكي كله في تقرير لا اله الا الله في القلوب والعقول واختيار هذا الطريق على مشقته في الظاهر وعدم اختيار التبول الجانبية الاخرى والاصرار على هذا الطريق فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها والشرائع التي تنظم المعاملات فيها فذلك كذلك لما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأطل الكبير وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال، المتشابكه الاغصان الضاربه في الهواء لابد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في الهواء فكذلك هذا الدين إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في الحياة الدنيا وحدها ولكن كذلك في الدار الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها ولا في المعاملات الماديه الظاهره وحدها ولكن كذلك في اعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا فهو مؤسسة ضخمه هائله شاسعه متراميه ولا بد له إذن من جذور واعماق جهاده السعه والضخامة والعمق والانتشار ايضا هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده يجعل بناء العقيدة وتمكينها وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء والضارب من جذورها في الأعماق وما استقرت عقيدة لا إله إلا الله في أعماقها الغائرة البعيدة استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه لا اله الا الله وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيده واستسلمت هذه النفوس ابتداءا لهذا النظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاتك وقبل أن تعرض عليها تشريعاتك فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الايمان وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس فيما بعد تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالربا والقبول لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتنكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له وهكذا أبطلت الخمر وابطل الربا وابطل الميسر وأبطلت العادات الجاهلية كلها أبطلت بايات من القرآن أو كلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم بينما الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها وأوضاعها وجندها وسلطاتها وجعاياتها وأعلامها فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المقالفات بينما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم إن هذا الدين منهج عملي حركي جد جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره يقره أو يعدله أو يغيره من أتاته ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعله في مجتمع يعترف ابتداء بحاكميه الله وحده إنه ليس نظريه تتعامل مع الفروض إنه منهج يتعامل مع الواقع فلا بد اولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله وأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة وحين يقول هذا المجتمع فعلا تكون له حياة واقعية تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمين اصلا للنظم والشرائع رافضين اصلا لغيرها من النظم والشرائع ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من سلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يطفل تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حتى يكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعية تقتضي الأنظمة والشرائع من فورها والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظمونها بشريعة الله ومن ثم لم ينزل الله لهم في هذه الفترة تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم العقيدة عقيدة وخلقا منبثقا من هذه العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة فلما أنصارت لهم دولة في المدينة تنزلت عليهم الشرائع وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطاتها الجدية والنفاذ ولم يشأ الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ليختزنوها جاهزة حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة إن هذه ليست طبيعة هذا الدين إنه أشد واقعيه من هذا وأكثر جدية إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا إنما يواجه الواقع حين يكون واقع مجتمع مسلم مستسلم لشريعة الله رافض لشريعة سواه لحجمه وشكله وملابساته وظروفه يشرع له وفق حجمه وشكله وملابساته وظروفه والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ نظريات وأن يصوغ قوالب نظام وأن يصوغ تشريعات للحياة بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدها ورفض كل شريعة سواها مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفده الذين يريدون من الإسلام هذا لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له الله إنهم يريدون أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه نظريات بشرية ومناهج بشرية ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم رغبات إنما تنشؤها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب نظريات وطرود تواجه مستقبلا غير موجود والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده عقيدة تملأ القلب وتفرض سلطانها على الضمير عقيدة مقتضاها أن لا يخضع الناس إلا لله أن لا يتلقوا الشرائع إلا من هدونة واه وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ويصبح لهم السلطان الفعلي في مجتمعهم تبدأ التشريعات من حاجاتهم الواقعية وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك هذا ما يريده الله لهذا الدين ولن يكون إلا ما يريده الله مهما كانت رغبات الناس كذلك ينبغي أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة حتى لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم شهادات الميلاد لأنهم مسلمون يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولا تقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي وهو رب الحاكمية لله في أمرهم كله وفرض المعتدين على سلطان الله بالدعاء هذا الحق لأنفسهم أقرارها في ضمائرهم وشعائرهم وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم وذلك هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال 13 عاما كاملا فإذا دخل في هذا الدين بمفهومه هذا الأصيل عصبة من الناس فهذه العصبة هي التي يطلق عليها اسم المجتمع المسلم المجتمع الذي يصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياته الاجتماعية أنه قرر بينه وبين نفسه أن تقوم حياته كلها على هذا الأساس وأن لا يحكم في حياته كلها إلا الله وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد ولقد يخيل لبعض المخلصين المتعجلين ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الرباني القويم المؤسس على حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي بل التشريعات الإسلامية كذلك على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ويحبب الناس في هذا الدين وهذا وهم تنشئه العجلة وهم الذي كان يمكن أن يقترحه المقترحون أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها تحت راية قومية أو راية اجتماعية أو راية أخلاقية تيثيرا للطريق إن القلوب يجب أن تخلص أولا لله وتعلن عبوديتها له وحده لقبول شرعه وحده ورفض كل شرع آخر غيره من ناحية المبدأ قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يراغبها فيه إن الرغبه يجب أن تنبثق من إخلاص العبودية لله والتحرر من سلطان سواه لا من أن النظام المعروض عليها في ذاته خير مما لديها من الأنظمة في كذا وكذا على وجه التفصيل إن نظام الله خير في ذاته لأنه من شرع الله ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله ولكن هذه ليست قاعدة الدعوه إن قاعدة الدعوه أن قبول شرع الله وحده أي كان ورفض كل شرع غيره أي كان هو ذاته الإسلام وليس للإسلام مدلول سواه فمن رغبت الإسلام ابتداء فقد فصلت القضية ولم يعد حاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته، فهذه إحدى بديهيات الإمام. فلابد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال ثلاثة عشر عاما؟ إنه لم يعرضها في صورة نظرية، ولا في صورة لاهوت، ولم يعرضها في صورة جدل كلامي. كالذي ذاوله ما يسمى علم التوحيد كلا لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة الإنسان بما في وجوده هو وبما في الوجود حوله من بلاء وإيحاءات كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطر. لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها هذا بصفة عامة وبصفة خاصة كان القرآن يقود بهذه العقيدة معركة حية واقعية كان يقود بها معركة مع الركام المعطل للفطره في نفوس آدمية حاضرة واقعة ومن ثم لم يكن شكل نظرية هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الخاص إنما هو شكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية ولم يكن الجدل الذهني القائم على المنطق الشكلي الذي سار عليه في العصور المتأخرة علم التوحيد هو الشكل المناسب كذلك فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خدم هذا الواقع وكذلك لم يكن اللاهوت هو الشكل المناسب فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة إلا أنها تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية كما القرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يقود بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها كما يقود بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها هي وأخلاقها وواقعها ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيده لا في صوره نظريه ولا في صوره لاهوت ولا في صوره جدل كلامي ولكن في صوره تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياه ممثل في الجماعه المسلمه ذاتها وكان نمو الجماعه المسلمه في تصورها لا الاعتقادي وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور وفي ضربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها كان هذا النمو ذاته ممثلا تاما لنمو البناء العقدي وترجمة حية له وهذا هو منهج الإسلام الذي يبثل طبيعته كذلك وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيناه ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحو لم تكن منعذلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية والبناء الواقعي للجماعة المسلمة لم تكن مرحلة تلقي النظرية ودراستها ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفائلي معا وهكذا ينبغي ان تكون كلما اريد اعادة هذا البناء مرة اخرى هكذا ينبغي ان تطول برحلة بناء العقيدة وان تتم خطوات البناء على مهل وفي عمق وتثبت ثم هكذا ينبغي أن تكون مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة أولا بأول في صوره حية متمثلة في ضمائر متكيفه بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي وتجمع حركي يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو العقيدة ذاتها ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتقود معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنوى نموا حيا في خضم المعركة وخطأ أي خطأ بالقياس إلى الإسلام أن تتبلور العقيدة في صورة نظرية مجردة للدراسة الذهنية أو معرفية الثقافية بل خطر أي خطر كذلك ان القرآن لم يقضي عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى كلا فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه عشر عاما أو أكثر أو أقل حتى يستوعب النظريه الإسلامية ولكن الله سبحانه كان يريد أمراً آخر، كان يريد منهجاً معيناً متفردا كان يريد بناء جماعة وبناء حركة وبناء عقيده في وقت واحد. كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة وأن يبني العقيده بالجماعة والحركة. كان يريد أن تكون العقيده هي واقع الجماعة الحركي الفعلي. وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصوره المجسمه للعقيدة وكان الله سبحانه يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعه حتى إذا نضج التكوين العقدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج هذه هي طبيعة هذا الدين كما تستخلص من منهج القرآن المكي ولا بد أن نعرف طبيعته هذه وأن لا نحاول تغييرها تلبية لرغبات معدله مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد فيها أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله أول مرة يجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معا في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي تحب أن تتمثل في واقع نام حي متحرك وفي تجمع عضوي حركي تحويلها عن طبيعتها هاجس. إلى نظرية للدراسة والمعرفة الثقافية بمجرد أننا نريد أن نواجه النظريات البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية إن العقيدة الإسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حية وفي تنظيم وقعي وفي تجمع عضوي وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها كما تتفاعل مع الجاهلية الراكبة نفوس أصحابها بعصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم وأوسع وأشمل مما تشغله النظرية وتشمل فيما تشمل مساحة النظرية ومادتها ولكنها لا تقتصر عليها إن التصور الإسلامي للالوهيه وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان تصور شامل كامل ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي وهو يكره بطبيعته أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي أن هذا يخالف طبيعته وغايته ويجب ان يتمثل في اناسي وفي تنظيم حي وفي حركه واقعيه وطريقته في التكوين ان ينمو من خلال الاناسي والتنظيم الحي والحركه الواقعيه حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صوره النظريه بل يظل ممثلا في صوره الواقع الحركي وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي لا يتمثل من خلاله هو خطأ وخطر كذلك بالقياس الى طبيعة هذا الدين وغايته وطريقة تركيبه الذاتي والله سبحانه يقول وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن ومزلناه تنزيلا فالفرق مقصود والمكث مقصود كذلك يتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة منظمة حية لا في صورة نظرية يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أنه في ذاته دين رباني فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك متوافق مع طبيعته وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل ويجب أن يعرف كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ومن ثم يغير الواقع الحيوي فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة ثم لينشئ منهج تفكير خاص به بنفس الدرجة التي ينشئ بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي الخاص وبنائه الحيوي الخاص فكلها حزمة واحدة فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه فنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين في أي وقت إلا به تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب، ولكن كانت وظيفته كذلك أن يغير منهج تفكيرهم وتناولهم للتصور وللواقع ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني وإلى الحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك المنهج الذي أراد الله أن يقيم منهج تفكير الناس على أساته يصح تصورهم الاعتقادي وتكوينهم الحيوي ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج به عن طبيعة منهج التكوين الرباني وعن طبيعة منهج التفكير الرباني كذلك ونخضع الإسلام لمناهج التفكير البشرية كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية وكأنما نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا والهزيمة تكون قاتلة إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا نحن أصحاب الدعوة الإسلامية منهجا خاصا للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية أسائدة الأرض والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة كنا قد ابطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا والأمر من هذه الناحية تكون خطيرا كذلك والخسارة تكون قاتلة إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك ومهما يخطر لنا أن نقدم هذا التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية فيجب أن لا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ الإسلام في الأرض في صورة حركة واقعية بل يجب أن لا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا لحركة إسلامية واقعية وإن قصار ما يفيده هؤلاء أنفسهم من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوهم إليه فعلا في أثناء الحركة ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من طوره في تجمع حركي وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا طحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الربالي وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فعالية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقله وتقديمها في الصورة الذهنية البارزه للناس قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين فعلا بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة حية تموا خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري وإذا صح هذا في أصل النظريه فهو أصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي أو تقديم التشريعات المفصله لهذا النظام إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يتعجلون خطوات المنهج الإسلامي هي كذلك تتعمد أحيانا أن تحرجهم فتسألهم أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه وماذا أعبدتم لتنفيذه من بحوث ومن دراسات ومن فقه مقنن على الأصول الحديثة كأن الذي ينقص الناس في هذا الزمان بإقامة شريعة الإسلام في الأرض هو مجرد الأحكام الفقهية والبحوث الفقهية الإسلامية وكأنما هم مستسلمون لحاكميه الله راضون بأن تحكمهم شريعته ولكنهم فقط لا يجدون من المجتهدين فقها مقننا بالطريقة الحديثة وهي سخرية هازلة يجب أن يرتفع عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين بحرمة إن الجاهلية لا تريد بهذا الإحراج إلا أن تجد لنفسها تعلة في نبذ شريعة الله واستبقاء عبودية البشر للبشر وإلا أن تصرف العصبة المسلمة عن منهجها الرباني فتجعلها تتجاوز مرحلة بناء العقيدة في سورة حركية وأن تحول منهج أصحاب الدعوة الإسلامية عن طبيعته التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة وتتحدد ملامح النظام من خلال الممارسة وتصن فيها التشريعات في مواجهة الحياة الإسلامية الواقعية بمشكلاتها الحقيقية ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية أن لا يستجيبوا للمناورة من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم من واجبهم أن لا يستخفهم الذين لا يقنون ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الاحراج وأن يستعلوا عليها وأن يرفضوا السخريه الهازلة فيما يسمى تطوير الفقه الإسلامي في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله ورفضه لكل شريعة سواها من واجبهم أن يرفضوا هذه التلهية عن العمل الجاد التنهي باستنباك البذور في الهواء وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة ومن واجبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدين في الحركة فهذا من أسرار قوته وهذا هو مصدر قوتهم كذلك إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة والانتصام بينهما وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية والمناهج الغريبة يمكن أن تحقق انظمتها البشرية ولكنها لا يمكن أن تحقق منهجنا فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيده وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى